تقدم الكلام عليه في أول سورة الانفطار عند قوله جل وعلا إذا السماء انفطرت والإحالة على كلام للشيخ رحمه الله في سورتي الشورى وقاف قوله تعالى وأذنت لربها وحقت تقدم بيان مادة أذن في سورة الجمعة عند الكلام على الأذان وأذنت هنا بمعنى استمعت وأطاعت وحقت أي حق لها أو هي محقوقه بذلك أي لا يوجد ممانع لهذا الأمر وقد حمله بعض المفسرين على المعنى المجازي في أذنت أي لما لم يكن ممانعة من تشققها كان ذلك بمثابة الامتثال والاستماع وقد قدمنا أن للجمادات بالنسبة إلى الله جل وعلا حالة ليست كما هي بالنسبة للمخلوقين في مبحث أول الحشر في معنى التسبيح من الجمادات وقد جاء صريحا في حق السماء والأرض من ذلك قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا أتينا طائعين قوله تعالى وإذا الأرض مدت أي سويت وأزيلت جبالها وسويت وهادها كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ومن هذا الحديث عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهما وساق هذا الثاني ابن كثير عن ابن جرير بسنده إلى علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه فأكون أول من يدعى الحديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما تمد كما يمد الأديم العكاظي، وعند القرطبي عن ابن عباس يزاد فيها كذا وكذا وقال الرازي هو بمعنى تبدل الأرض غير الأرض والواقع أن استبدال الأرض غير الأرض ليس على معنى الذهاب بهذه الموجودة والاتيان بأرض جديدة لما جاء في حديث الأذان أنه ما من حجر ولا مدر ولا شجر يسمع صوت المؤذن إلا سيشهد له يوم القيامة والذي يؤتى به من جديد لا يتأتى له أن يشهد على شيء لم يشهد وعلى كل حال فإن تسيير الجبال وتسوية الأرض لا شك أنه يوجد زيادة في وجه الأرض ومساحتها فسواء مدت بكذا وكذا كما قال ابن عباس أو مدت بتوسعة أديمها وزيد في بسطها بعد أن تلقي ما في جوفها كالشيء السميك إذا ما ضغط فخفت سماكته وزادت مساحته كما يشير إليه قول الله جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فيكون مد الأرض بسبب دكها فيزاد في بسطها ولعل هذا الوجه هو ما يشهد له القرآن لجمع الأمرين هنا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهو موافق لما في هذه السورة من قوله إذا السماء انشقت وقوله بعده وإذا الأرض مدت والله أعلم قوله تعالى والقت ما فيها وتخلت قيل القت كنوزها وتخلت عنها ورد هذا بان ذلك قد يكون قبل الساعه وقيل القت الموتى وتخلت عنهم بعد قيامهم وبعثهم من قبورهم فلم يبق في جوف الارض احد وقوله تعالى وتخلت أي بعد أن كانت لهم كفاتا أحياء وأمواتا وبعد أن كانت لهم مهادا لفظتهم وتخلت عنهم وهذا ما يزيد في رهبه الموقف وشدته والتضييق على العباد وأن لا ملجأ لهم ولا منجا من الله إلا إليه كما قال جل وعلا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر قوله تعالى وأذنت لربها وحقت أي كما أذنت السماء فالكون كله إذن مطيع منقاد لأوامر الله طوعا او كرها وقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قيل الإنسان للجنس وقيل لفرد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن السياق يدل على الأول للتقسيم الآتي بعده وهو قول الله تعالى فأما من اوتي كتابه بيمينه ثم قوله وأما من اوتي كتابه بشماله لأنه لا يكون لفرض وإنما للجنس وعلى أنه للجنس فالكدح هو العمل جهدا النفس وقال ابن مقبل وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش اكدح وقال غيره مشيرا إلى أن الكدح فيه عن النصب ومضت بشاشه كل عيش صالح وبقيت اكدح للحياة وأنصب ويشهد لهذا المعنى قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد كما قد قدمناه في محله أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد سلف ونأمل أن نلتقي بكم قريبا وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.